بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تزيل العزيز الرحيم لتذر قوم 111. وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 112. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون 113. وجعلنا من بين أيديهم سجدا ومن خلفهم سجدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء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 قالوا ما علمتم إلا بشٰرٍ مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء وطيرنا بكم لئي لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء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 لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون 116. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء, من جند من السماء وما كنا منزلين 118. إن كانت إلا صيحة و فإذاهم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من مِن إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهل كنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِذَا ضَرٌّ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نَخْلًا فَغَيْرَهُ أَكْلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلما مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 119. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون 111. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة لنا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 سيدات تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم يسلون قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجههم في ظلال على الأراك متكئون، لهم.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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد عرجله بما كانوا يكسبون ولو نشاؤ لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فانا يبصرون ولو نشاؤ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّه ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو 119. وعيدين أنعاما فهم لها, فهم لها مالكون 110. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 111. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 112. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 مُصَّتًا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَأَضْرِبْ لَنَا مَثَلًا وَنَسِخْ خَلْقَهُ أَلَمْ نُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَنَكُمْ 119. ومن الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون 110. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 119. الَّذِي بِيَدِهِ بيده